والبلاء وربي لا تأتي انكم عالم الغيب لا يَعْزُبُ عنه مفقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكن بَأُنُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئون <تصفيق> إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جم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 إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد فانعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل أَدِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَبْتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ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 Κουλού من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبد دلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق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 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكَّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ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 وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتحون فتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أوسلتم به كافرون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 فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولئك فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ Υπότιτλοι Authorwave, Η ΕΕ, η ΕΕ, والَّذينَ يَسعونَ فِي آياتِنا η ΕΕ,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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم قالوا ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما آتيناهم فكذبوا رسلي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 καθούσε μείγμα καρυδιού. Και οι άνθρωποι που έχουν την να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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب